وَأَذْكُرْ أَخَاهُ عَادٍ إِذْ أَنْزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنِ نُزُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا ذُوَّ الْحَيَاةِ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 ادَّ اللهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِنَا بَلْ هُوَ مَا بِهِ ريحتها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكن ونحكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا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 فَلَا نَصْرَ لَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْ كُفُّوا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ